وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَدْعُونَ بِالْمَعْرُوفِ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 لَن يَضُرُّوكُم إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ فَمَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بِحَبْل مِنَ اللَّهِ وَحَبلٍ مِنَ الناسَّاسِ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَِّ وَظُلِبَت عَلَيهِمُلمَسْكَنَ ذَلِكَ بأَهُ كانَانوا يَكْ فرُرونَ بآياتاتِ اللَّهِ وَيَقَاتُلُونَ الأأَم باء بِغَيْرِ حَّ